الرميلة الحديثة صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله صلى الله عليه محمد ما زال الكلام في الفرق بين شاهد الجامع وانقلاب النسبة وقد ذكرنا فيما مضى أن شاهد الجامع هو الدليل الذي يتكفل رفع التحير في الوظيفة الشرعية في موطن تعارض الادله سواء بقيت النسبه بين الدليلين المتعارضين ام انتفات بينما انقلاب النسبه عباره عن الدليل الذي يتكفل تقديم احد الدليلين المتعارضين على الاخر أو تغيير نسبة أحد الدليلين بالنسبة للآخر وإن لم يرتفع التحير والتردد في موطن المعارضة ولذلك فإن الفرق بينهما فرق جوهري فمن الأمثلة الفقهية التي تعرض لها الفقهاء لعنوان شاهد الجامع مسألات وجوب الغسل على المرأة إذا أمنت من غير مباشرة من الرجل حيث إن في هذه المسألات طائفتين من الروايات الطائفة الأولى ما دل على أن المرأة وإن أمنات لا يجب عليها الغسل من ذلك صحيحه عمر بن يزيد حديث عشرين باب سبعة من أبواب الجنابه. قال خليك وياي في الدرس اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة هو عمر يقول للإمام اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت فمرت بي وصيفة لي يعني جارية من جواري فكذا ما نتكلم بعد فأمذيت أنا وهي أمنت فأمذيت أنا وهي أمنت يعني قام بعمل من دون أن يكون هناك مباشرة فأمذيت أنا وأمنت هي فدخلني من ذاك ضيق فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال ليس عليك وضوء ولا عليها غسل وايضا حديث 21 وهو صحيحه عمر بن أذيناه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم قال ليس عليها غسل والطائفة الثانية ما دل على وجوب الغسل عند إنزال المرأة وامنائها نحو حديث ثلاثة وحديث خمسة من هذا الباب حديث ثلاثة صحيحه محمد بن إسماعيل بن بزيع سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج يعني الدخول لم يتحقق وتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال نعم وكذلك حديث خمسة صحيحه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال إن أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها الغسل والطائفتان متعارضتان وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن هناك طائفة ثالثة تصلح أن تكون شاهد جمع بينهما وهذه الطائفة الثالثة هي حديث اثنين من هذا الباب معتبرة إسماعيل بن سعد الأشعري قال سالت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل قال إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل فقيل ان مقتضى اشتمال الروايه على مفهوم الشرط ان هذه الروايه شاهد جمع لانها بمدلولها المطابقي وهو المنطوق حيث قالت فعليها الغسل تكون مقيدة للطائفة الأولى التي نفت وجوب الغسل وبمقتضى مدلولها الالتزام وهو مفهوم الشرط أي أن الإنزال إن لم يكن عن شهوة فلا غسل تكون مقيده للطائفه الثانيه الداله على وجوب الغسل مطلقا فحيث ان هذه الطائفه قيدت كلا الطرفين فبالتالي استوعبت موطن التعارض فرفعت التحير في موطن التعارض أصبحت بذلك شنو؟ شاهد جمعين ومقتضى كونها شاهد جمعين أن العمل بها لا بالمتعارضين بعد أن المتعارضين غير موجودين لماذا؟ لأن المفروض أنها استوعبت موطن التعارض ورفعت التردد فيه فمقتضى استيعابها لموطن التعارض ورفع التردد في أن العمل بها بلا حاجة إلى الرجوع للدليلين المتعارضين زي. هذا بالنسبة طبعا ما نريد نناقش في الأمثلة هذا الاستظهار تام واستظهار تام نجابينا كمثال للمطلب وإلا فيه مناقشات واضحة زين وأما انقلاب النسبة فهو ما كان متكفلا لتغيير النسبة بين الدليلين وإن لم يرتفع التردد في موطن المعارضة ومن أمثلة ذلك ما ذكره شيخنا الاستاذ قدس سروه في الجزء السادس من كتابه دروس في مسائل علم الاصول في بحث انقلاب النسبه انه لو وردت علينا ادله اربعه الدليل الاول يقول المتنجس يطهر بالماء مره والدليل الثاني المتنجس يطهر بالماء مرتين حصل بينهما تعارض والدليل الثالث المتنجس يطهر بالماء القليل مرتين والدليل الرابع المتنجس يطهر بالماء الجاري مرتين فمقتضى الدليل الثاني عفوا فمقتضى الدليل الثالث انه يطهر بالماء القليل مرتين تقييد الدليل الاول الذي قال الماء المتنجس يطهر بالماء مره فيخصص ذلك بغير القليل لوجود دليل على أنه انطهر بالقليل طهر مرتين ومقتضى الدليل الرابع وهو قوله يطهر بالماء الجاري مرتين تقييد طائفة الثانية التي قالت المتنجس يطهر بالماء مرتين يعني في غير الجاري وإلا في الجاري مرة فالدليل الثاني فالدليل الثالث والرابع تصرف في النسبة بين الدليلين الاولين ورفع نسبة التباين الى الى نسبة العموم من واج فقد كانت النسبة بين قوله المتنجس يطهر بالماء مره وقوله المتنجس يطهر بالماء مرتين كانت النسبه بينهما شنو التباين والان بعد ان اختص الاول بغير القليل واختص الثاني بغير الجاري تحولت النسبه من تباين الى عموم من واج ومورد اجتماعهما ما إذا غسل المتنجس في كر ليس جاريان فلو غسل المتنجس في كر لكن الكر ليس جاريان فهنا مقتضى الدليل الأول أن يطهر مرة واحدة مقتضى الدليل الثاني أن يطهر مرتين فبقيت تعارض بينهما في مورد من موارد إطلاقهما وإن تحولت النسبة ببركة الدليل الثالث والرابع من التباين إلى ال... عموم منواج مما يرشد إلى أن انقلاب النسبة أفوان نعم مما يرشد إلى أن انقلاب النسبة لا يتكفل رفع التردد في موطن التعارض بحيث يستوعب موطن التعارض فيرفع التردد فيه وإنما دوره تغيير النسبة بين الدليلين هذا ما أردنا بيانه من جهة الفرق بين انقلاب النسبة وشاهد الجم، ولكن قد يستظهر كما أشار بعض طلب المحصلين زادهم الله توفيقا وتأييدا قد يقال بأن في كلماتي سيدنا الخوئي قدس سره الشريف ما يخالف ذلك حيث إن في ظاهر بعض كلماته التسوية بين شاهد الجامع وانقلاب النسبة فكأن المورد الواحد يصلح أن يكون شاهد جمع وانقلاب نسبة في جهه واحدة فاذا فلا يبقى فرق جوهري بين المطلبين ذين وهناك موردان في كلامه المورد الاول ما ذكر ما ذكر في الجزء السابع من موسوعته صفحه 68 وهذا المورد هو بيان حد اليأس من الحيض هل أن حد اليأس من الحيض بلوغ المرأة خمسين سنة أو بلوغ المرأة شنو ستين سنة زين. هنا طائفتان متعارضتان من الروايات الطائفة الأولى معتبره صفوان بن يحيى عنه عن ابي عبد الله يعني عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السلام قال ثلاث يتزوجن على كل حال الى ان قال واللاتي قد ياست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت وما حدها يأشت من المحيط شنو الحد قال إذا كان لها خمسون سنة بعد خمسين سنة وبتتزوج باب واحد وثلاثين من أبواب الحيض حديث ثلاثة وما حدها قال إذا كان لها خمسون سنة زه الطائفة الثانية ما دل على التحديد بالستين ايضا معتبرة صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال قلت التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض وسكت يعني كأنه يستفهم عن معناها قال عليه السلام إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض نفس الباب حديث ثمانية طبعا بعض الفقهاء شكك في أنهما روايتان أم رواية واحدة وأن احتمال الاشتباه من ال الناسخ أو الراوي في أنه بدل أن يكتب خمسين كتب ستين أو بدل أن يكتب ستين كتب خمسين هذا بحث آخر الآن البحث بناء على أنهما جنو روايتان وليس رواية واحدة فهما متعارضة وبإذاء ذلك طائفة مفصلة نحو مرسلة بن ابي عماير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال حمكم الله قال اذا بلغت المراه خمسين سنه لم تر حمره الا ان تكون امراه من قريش اذا بلغت اذا بلغت المراه خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش. فهل هذه الطائفة الثالثة شاهد جامع أو الطائفة الثالثة شنو؟ موجبة انقلاب النسباء. خلينا نشوف كلام سيدنا قدس سره بحسب هذا التقرير. قال في صفحة سبعين وبما أن الطائفتين الأوليين متعارضتان فتجعل الطائفة المفصلة شاهد جمع بين الطائفتين وبها تحمل الأولى على غير القرشية يعني ما دل على التحديد بالخمسين والثانية على القرشية وهو ما دل على التحديد بالستين أو يقال شوف أو يقال إن الطائفة الثالثة تخصص الأولى بغير القرشية وهو ما دل على الخمسين لأن إطلاقها يشمل القرشية بلي. والطائفة الثالثة تخصصها بالمرأة غير القرشية وبهذا تنقلب النسبة بينها يعني بين الطائفة الأولى الداله على التحديد بالخمسين وبين طائفة الثانية الداله على التحديد بالستين وتكون النسبة بينهما عموما مطلقان عموما وخصوصا مطلقان لأن الأولى سوف تختص بغير القرشية والثانية مطلقة للقرشية وغيرها فتكون شنو أخص منها فهي أخص مطلقا من تلك الطائفة فتخصصها بالقرشية لا محالها ولكن هذا الشاهد لا يصلح للتسوية والسر في ذلك أن ظاهر سياق كلامه قدس سروه هو الخلاف في أن المستثنى له مفهوم أو ليس له مفهوم لأن الرواية قالت شنو؟ كل امرأة ترى الحمره إلى خمسين إلا امرأة من قريش الا ان تكون عفوا الا ان تكون امراه من قريش فهل ينعقد للمستثنى مفهوم ام لا فاذا قلنا بانعقاد مفهوم له مو مفهوم جزئي كمفهوم الواصف كلامنا شنو مفهوم كلي فاذا قلنا بانعقاد مفهوم له كمفهوم الشر فهي جنو فهي جنون شاهد جامع لأنها استوعبت موطن التعارض ورفعت التردد فيه وان لم يكن لها مفهوم كمفهوم الشر غايته ان القرشيه خرجت عن الطائفه الاولى وهي ما دل على ان حد الياس خمسون فبذلك انقلبت النسبه بين الطائفه الاولى وال طائفة الثانية إلى العموم والخصوص المطلق فقولوا أو يقال بهذا التعبير ناظر إلى أن المسألة ابتني على أن المستثنى له مفهوم أو ليس له مفهومون هذا بالنسبة للمورد الأول المورد الثاني ما تعرض له تقرير سيدنا ما نقدر نقولها سيدنا اي تقرير سيدنا ما تعرض له تقرير كلمات سيدنا صفحه مائتين وتسعة وثمانين من الجزء الحادي عشر من موسوعته وهذا المورد هو هل يشرع الاتيان بصلاه الليل وركعة الوتر بعد طلوع الفجر أم لا ترد واحد ما صلى صلاة الليل أو ما صلى ركعة الوتر قبل طلوع الفجر والآن طلع الفجر شفت واحد في مشهد كل يوم أنا أصلي جنبي إذا أذن يقوم يصلي الويتر ما مستغرب أنا هو يوم نساء يومين ها هي. قلت له ليش انت قال حتى من أسمع الأذان أستعجل <تصفيق> في الصلاة قلت له شنو استمر من هذا الاستعجال قال بس أنا الشكل أحب أنه أتعجل أتعجل بالصلاة حتى ألحب نعم هي. فهنا طائفته الطائفة الأولى ما دل على المشروعية ومنها صحيحه إسماعيل ابن سعد الأشعري قال سألت أبو الحسن الرضا عليه السلام عن الوتر بعد الصبح قال نعم كان أبي أنا مو يعني أبي مو بعد واحد ما كان أبي ربما أوتر بعد من فجر الصبح. عليه باب 48 من أبواب المواقيت. حديث اثنين. كان أبي ربما أوتر بعد من فجر الصبح. وهي واضحه الدلالة على مشروعية الوتر بعدما طلع الفجر. زين. وبإزائها طائفة تدل على المنع منها صحيحه إسماعيل بن جابر قلت لأبي عبد الله عليه السلام أوتر بعدما طلع الفجر أوتر بعدما طلع الفجر قال لا وبما ان هاتين الطائفتين شنو متعارضتان فلا بد أن تلحظ الطائفة الثالثة وهي ما ورد في من انتبه من النوم بعد طلوع الفجر وأنه كان جالس قبل طلوع الفجر وأخر الوتر لم ينتبه من النوم إلا بعد طلوع الفجر وهنا روايتان تضمنت جواز الوتر بعد يقضته من النوم بعد طلوع الفجر منها صحيحه سليمان بن خالد قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام ربما قمت قال لي أبو عبد الله قال قال لي أبو عبد الله شون الإمام يقول أنا ربما قمت يعني يحا ربما بنمشي على را... على كلامك في دمتك ها في دمتك في دمتك يوم القيامة ها في دم <تصفيق> بنمشي على كلام ربما قمت وقد طلع الفجر فأصلي شوفة بعد قمت بعد هذا <تصفيق> بسرعة هذا <تصفيق> وشيخ جعفر بسرعة ها وقال لي أبو عبد الله هو لو ما فيه كلمة لي قال لي أبو عبد الله ربما قمت أو لا يمكن قلت ل عبد الله لا ما يحتمل في الإمام أن ينام عن صلاة الليل معه قال لي أبو عبد الله ربما قمت وقد طلع الفجر فأصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر كلهم ثم أصلي الفجر قال قلت أفعل أنا ذا قال الإمام كان يقول الإمام يقول أنا أسوي هذا الشكل فالسائل سأل يقول أنا أم هذا الشكل أسوي مثلك أفعل أنا ذا فقال نعم ولا يكون منك عادة يعني يجوز لك أن تفعل ذلك إذا لم تنتبه إلا بعد طلوع الفجر لكن لا يكون كل يوم كل يوم ولكن لا يكون منك عادة ومنها صحيحه عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله الروايه الأولى مو هالكتين, يعني مو هالكتين. وصحيحه عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقوم هذا واضح هو السائل أقوم أما الامام نام عن صلاة الليل لا نحتمل ذلك نعم أيش محريض المريض نام قبل الطلوع أقوم وقد طلع الفجر فإن أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها وان بدات بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء لان العمى يؤخرون صلاه الفجر الى ان يتضح النور فانا ما اريد ان اصلي وياهم في وقت واحد زين شسوي ان انا بدات بالفجر صليتها في اول وقتها لكن لم اصلي الليل وان انا بدات بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء فقال ابدا بصلاه الليل والوتر ولا تجعل ذلك عاده الان شاهدنا في كلام السيد الخوي كيف علق على الطائفه الثالثه قال نعم في تقرير السيد الخوي احسنت احسنت فيمكن الجمع بين الطائفتين الاوليين بحمل المجوزة على صورة الانتباه بعد طلوع الفجر والمانعة على من انتبه قبله وتجعل الطائفة الثالثة شاهدا لهذا الجمع تعتبرها جنو شاهد جنع وإن شئت قلت هذه العبارة آه لو قال أو يقال مثل ما قال في ذاك المورد قلنا هناك تردد بس إني قاعد يقول وإن شئت قلت إن الطائفة الثالثة تخصص الثانية المانعة ويكون مفادها بعد التخصيص عدم جواز البدء بالنافلة إذا انتبه قبل الفجر وحينئذ تنقلب النسبة بينها يعني بين الطائفة الثانية وبين الطائفة الأولى المجوزة تنقلب من التباين إلى العموم والخصوص المطلق فتخصصها وتحمل الأولى على من انتبه بعد طلوع الفاجر ويكون المقام من صغريات انقلاب النسبة من التباين إلى العموم المطلق ولكن يحمل كلامه على أنه جواب تنزلي يعني أن مراده قدس سره أن لا تعارض في المقام لوجود شاهد الجامع فإن منعتم من أنه شاهد جامع فلا أقل أنه موجب لانقلاب النسبه فهو يريد أن يرفع التعارض بأن لا تعارض في الروايات في المقام لوجود شاهد الجم فإن لم يكن شاهد جم فلا أقل من أنه موجم لانقلاب النسبة لأنه يدعي التسوية بين الموردين مع وضوح الفرق بينهما وإن كان المناسب للصنع أنه انقلاب نسبة وليس شاهد جمله انه ليس له مفهوم باعتبار وروده في كلام السائل السائل يقول انا جلست بعد ما طلع الفجر قال للامام يجوز لك ان شنو تصلي الليل والوتر فموضوع الجواب من من شنو من انتبه بعد طلوع الفجر لا ان الامام قيد الجواز بمن انتبه بعد طلوع. حتى بالنسبه للروايه الاولى الامام ذكر انه ربما ينتبه بعد طلوع الفجر فياتي بصلاه الليل والوتر لا ان الامام قيد الجواز بفرض ال... شنو بفرض الانتباه بعد طلوع الفجر كي ينعقد لها مفهومون فالانسب بها ان تكون من باب انقلاب النسبه لا من باب شاهد الجمع هذا تمام الكلام في محل الباحث وهو الفرق بين شاهد الجمع وانقلاب النسبه وتبين به ان التعارض بين صحيحه معاويه بن عمار الدال على ان المدار في صحه الصلاه أن الانحراف ما بين اليمين واليسار وبين صحيحة الحلبي الدال على أن المدار في الصحه على التحري أن هناك طائفة ثالثة وهي جنو موثقة الحسين ابن علوان التي تكون شاهد جمع بينهما بناء على ثبوت مفهوم التحديد فيها والحمد لله معافى مشافى